قال الله جل وعلا فيها عن نبيه نوح عليه السلام ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون من هنا يفهم أن نوح عليه السلام لما دعا على قومه دعاهم على بينه قال الله جل وعلا عنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فما قال نوح هذه الدعوة إلا بعد أن أنبأه الله وحيا أن أحدا من قومه لن يؤمن ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من هنا نستل أن بعض الفضلاء إذا قارن ما بين حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياة نوح يأتي إلى هذا الموقف فيقول إن النبي عليه السلام أكرم وهو حق أكرم لكن يستشهد باستشهاد خاطئ فيقول إن النبي أكرم من نوح لأن نوح دعا على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن قومه رب اغفر لي رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون فيقول في نظمه وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد ربه دي قومه فهم لا يعلمون كما علمنا وهذا استشهاد ونظم خاطئ لأن نوح عليه السلام لم يقل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولم يدعو على قومه بالطوفان إلا بعد أن تبين له أن أحدا من قومه لن يؤمن بنص كلام الله وهوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد